ولمَّ جاءَهم كتابٌ من عهد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلَمَّ جاءَهم ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ